மில்லோயூ அந்த வீத்த சில்ல ان الله كان عليما حكيما والدفع ما يعا الىك كامل وذب إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَكَانَ كَلَّا اللَّهُ وَكَفَى مَا جَالَ الْوَرِيُّ رَجُولٍ مِنْ قَلْبِي فِي جَوْفِكِ وَمَا جَالَ انْزَوَاءُ أُمَّهَاتِكُم <تصفيق> وَمَا